بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولدا لقد خلقنا الإنسان في كبدا أيحسب أن لن يقدر عليه يقول أهلكت مالا لبدان أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين <تحى> وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسربه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من وَتَوَاصُوا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَوْحَمَةِ أُلَّا إِكَاءَ أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشَامَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُقْصَدَةٌ